الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل ح م د لله ر ب ا ل ع ا ل م ي ن و ا ل ص ل ا ة و العالمين س ل ا م ل رسول ى ل ل ه ا أ وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إ ل ى يوم الجمع والدين كنا قد تحدثنا من خلال ا ل س ي ر ة النبويه ة في أحداث ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة من ا ل ه ج ر ة وبعد أ ن أ ب ر م النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش ا ت ف ا ق ا والذي ي ت أ م ل هذه ا ل م س أ ل ة يظن أ ن ه سيرتاح ولكنه ه د أ العمل في جبهه من الجبهات ليتفرغ لجبهات اخرى وقد مر علينا الرسائل والبعوث التي بعث بها و أ ر س ل بها إ ل ى الملوك خارج ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة وما حولها كالنجاشي والمقوقس وغيرهم و إ ن اختلف أ ه ل السير في زمان وتحديد زمان هذه الرسائل والبعوث فمنهم من قال أ ن ه ا كانت بعد ا ل ث ا م ن ة من ا ل ه ج ر ة ومنهم من قال أ ن ه ا كانت في ا ل س ا ب ع ة غير أ ن محمد بن إ س ح ا ق أ ق ر ب إ ل ى الصواب قال هي ما بين ا ل ح د ي ب ي ة إ ل ى فتح م ك ة وهذا صحيح ومنطقي إ ذ أ ن ه أ ر ا د أ ن يؤلف وان ي ت أ ل ف عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ق ي ة القبائل ولما رجع قلنا أ ن مثلث الشر الذي كان موجودا وثالوثه قريش وقد أ م ن ه ا باتفاق وبقي اليهود في خيبر وقد فتحها في المحرم من ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة بقي الضلع الثالث وهم قساه العرب الذين ضربوا في ا ل ب ا د ي ة وكانوا مصدر إ ز ع ا ج وقلق وذلك ل أ س ب ا ب السبب الاول أ ن ه م يخالفون في الديانه و ا ل ع ق ي د ة يعني دينهم غير دين النبي ل ى س ل م لم يسلموا ولم يدخلوا في ا ل إ س ل ا م هذا ا ل أ و ل الثاني أ ن ه م ب د أ و ا يحسوا ب أ ن مصالحهم ت أ ر ج ح ت وسبب ت أ ر ج ح المصالح أ ن دوله ن ظ ا م ي ة قامت في ا ل م د ي ن ة وهم لم يعتادوا النظام ولم يعرفوا الاسس ن ظ م ولم يعرفوا ل ا أ و إ ن م ا تقوم حياتهم على ح ي ا ة البداوه وعلى شن الغارات وعلى عمل العصابات والنهب والسلب ورسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد أ س س د و ل ة في غ ا ي ة النظام و ا ل د ق ة هم يقولون أ ن ه ملك يقولون ا ل م د ي ن ة وهو نبي الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طبعا الملوك كان هنالك ملوك عندهم دول ن ظ ا م ي ة لكن خارج ج ز ي ر ة العرب و ا ل غ س ا س ن ة الذين هم أ ق ر ب إ ل ى الشام وما حولهم إ ن م ا كانوا تبع للروم أ و للفرس أ ص ح ا ب الدول ا ل ن ظ ا م ي ة ت أ س س ت د و ل ة ف ر ي د ة وفق أ س س س ل ي م ة وفق و نظام بديع دقيق في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة هذه ا ل د و ل ة ضربت و أ ز ع ج ت الاعراق ل أ ن ه ا عصفت لمصالحهم ا ل م و ج و د ة أ ص ل ا فبالتالي ك ل م ا سمع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب م ج م و ع ة من هؤلاء ا ل أ ع ر ا ب تحركوا لشن غ ا ر ة أ و لعقد تحالف أ و للقيام بعمل عسكري بادر إ ل ي ه م إ م ا بنفسه و إ م ا ب س ر ي ة من سرايا أ ص ح ا ب ه وبالتالي قضى على هذا الضلع في ثالوث الشر الذين هم قلنا ا ل أ ع ر ا ب القساد. طيب. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يمكن أ ن نعبر عنه بما يسمى بالنشاط العسكري والسياسي ما بين خيبر و ع م ر ة القضاء ل أ ن خيبر كان ت في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة في المحرم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر لو تذكرون حاصر كذا ع ش ر ة أ ي ا م حصن وحصن اخر ث ل ا ث ة أ ي ا م وحاصر حصون أ س ب و ع ي ن وفتح وادي القرى و أ ج ر ى فيها ص ل ح ا ووضع يده على ف د ك لما ريع الى ا ل م د ي ن ة كان في ربيع من م ح ر م إ ل ى شنو إ ل ى ربيع وربما دخل ا ل م د ي ن ة في آ خ ر ص ف ر وفي ب د ا ي ة ربيع فمكث فيها ربيع وجمادان ورجبه وشعبان ورمضان وشوال وخرج في ذي ا ل ق ا ع د ة إ ل ى ع م ر ة القضاء طيب ا ل آ ن ما بين فتح خيبر للربيع إ ل ى ذي ا ل ق ا ع د ة سنتحدث عن النشاط العسكري والسياسي في هذه ا ل ف ت ر ة طيب أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف بين أ ه ل السير دائما تجد الواقدي يخالف محمد بن ا س ح ق أ ر س ل س ر ي ة فيها عمر بن الخطاب في ثلاثين راكبه الى م ن ط ق ة ت ر ب ة م ن ط ق ة تسمى بشنو ت ر ب ة وهي وراء م ك ة وبينها وبين م ك ة أربعة أ م ي ا ل أ ر ب ع ة أ م ي ا ل أ ر س ل إ ل ي ه ا عمر بن الخطاب لملاقاه هوازن ق ب ي ل ة هوازن هوازن ق ب ي ل ة ك ب ي ر ة يعني أ ن ج ب هوازن الرجل الكبير منصور رجل اسمه منصور ومنصور ابن هوازن أ ن ج ب م ج م و ع ة منهم بني م ع ا و ي ة ا بن جشم ا بن منصور ا بن هوازن و بني بكر ا بن جشم ا بن منصور ا بن هوازن ومن هؤلاء ح ل ي م ة ا ل س ع د ي ة التي أ ر ض ع ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا حول م ك ة ف أ ر س ل ه إ ل ى هوازن ل أ ن ه سمع أ ن ه م أ ر ا د و ا أ ن يعدوا ا ل ع د ة لغزو ا ل م د ي ن ة وكان صلى الله عليه وسلم كقائد سياسي ومحنك كان يبادر الخصم في عقر داره ليشل تفكيره وهذا ا ل آ ن عند العسكريين يعتبر من أ ر ق ى أ ن و ا ع التخطيط العسكري المتقدم أ ن تبادر العدو والخصم فتشله و م ن ا س ب ه هكذا فعلت إ س ر ا ئ ي ل مع مصر في ما يسمى ب ا ل ن ك س ة سبع وستين ضربوا الطائرات وهي لم تقم من مكانها وقد أ ع د و ا العد ة و ا ل خ ط ة وهذا مزعج جدا للعدو من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ن ف س ي ة هذا خطير العدو ا ث ا ن ي يرتبك يقول ناس جونه ا ثاني ممند ن و هو مزعج للعدو من حيث ا ل ق و ة والمنعه يشتت ل أ ن ه أ ن ت ستصرفه وهو في عقر داره سيكون جل تفكيري في الدفاع عن نفسه وربما تتشتت ا ل ق و ة ومن الصعب أ ن يستعيد قواه ف أ ر س ل أبسلم عمر بن الخطاب فلما جاءهم فروا فر القوم وتشتتوا ورجع عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع ظ ا ف ر ة ثم أ ر س ل س ر ي ة أ ب ي بكر إ ل ى بني ف ز ا ر ة وهم من القبائل ا ل ن ج د ي ة ف ز ا ر ة من القبائل ا ل ن ج د ي ة العصيه ة اشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع من قريش وقريش عندهم م ع ه م ش ك ل ة عمل م ع ه م اتفاق بقيت الناس ما ر ا ض ي وما داري يقتنعوا و أ ب ى هؤلاء أ ن يؤمنوا و أ ن يقروا بنبوته عليه الصلاه والسلام و أ ب و ا ان يسالموه فبني فزاره ارسل إ ل ي ه م أ و بكر الصديق وكان من ج م ل ة الذين في ا ل س ر ي ة سلم ابن ا ل أ ك و ع رضي الله تعالى عنه وهؤلاء وصلوا بالقرب من الصبح فكمنوا ثم أ غ ا ر و ا عليهم بعد الفجر م ب ا ش ر ة وفر معظم من فيهم و ر أ ى هذه ق ص ة وردت في صح مسلم لذلك س أ و ر د ه ا ر أ ى س ل م ة ابن ا ل أ ك و ع م ج م و ع ة يجرون نحو جبل فرماهم بسهم حال بينهم ب ي ن الجبل ثم جاء يسوقهم وكان فيهم نساء ومعهم ا م ر أ ة عليها قشع من أ د ن يعني معطف من جلد أ و بساط من جلد ومعها بنت من أ ج م ل العرب فوقعت لسلمه ل أ ن ه هو الذي س ب ا ه وقد أ ع ط ا ه ا و بكر الصديق رضي الله عنه إ ي ا ه وسمع بها النبي سلم وبعد ان رجعوا ما وجد ا ا س ت ق و مستاقوا س ل م سلامة في السوق فقال يا س ل م ة كيف المراه أ ة و ا ل خبر قالوا اللي جميلة جمال شديد قال, كيف؟ قال والله ما كشفت لها ثوبا فقال هبها لي فقال سلمه إ ن ه ا ج م ي ل ة يا رسول الله و إ ن ي لم أ ك ش ف لها ثوبا فلقيه في اليوم الثاني و س أ ل ه ورد عليه بنفس الرد قال هبها لي قال إ ن ي لم أ ك ش ف لها ثوبا و أ ب ى في اليوم الثالث لقيه ا ل ق ص ة في صحيح مسلم فلما س أ ل ه إ ي ا ه ا وهبها للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولم يكشف لها ثوبا ماذا أ ر ا د رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه ا ل ف ت ا ة ا ل ج م ي ل ة ا ل غ ا ي ة في الجمال أخذها وبعث بها إ ل ى م ك ة يفدي بها أ س ر ة و ا ل ق ص ة ص ح ي ح ة كما أ س ل ف ت هي في صحيح مسلم أ ر س ل ه ا الى ن ب ي ص ل الله عليه ل و س م إلى م ك ة ففدى بها بعض ا ل أ س ر ة ثم أهل السير اختلفوا ل س ي ر ا عن س ر ي ة عبد الله بن ر و ا ح ة إ ل ى يسير بن ر ز ا م اليهودي وقد مرت القصة مرت عنينا صح؟ الذين رجحوا ب أ ن ه ا بعد خيبر ل أ ن ه قالوا أ ن عبد الله بن رواحه استدرج يسير من وادي القرى أ و ما حول خيبر بان أ ن ل سيعينه ل س على خيبر سيستعمله على خيبر فلما جاء معه وبلقوا م ن ط ق ة تسمى ب ق ر ق ر ة نيار في م ن ط ق قرقرة ة نيار ن ذ م يسير ا بن لزام و أ ر ا د أ ن يفر فوقع عليه ا ل ص ح ا ب ة وقتلوهم عن ب ك ر ة أ ب ي ه م طيب ا ل س ر ي ة التي بعدها هي س ر ي ة بشير بن سعد الصحابي الجليل وهو أ ن ص ا ر ي وبشير هذا رجل فذ بشير بن سعد ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله تعالى عنه بشير أ ر س ل ن ا الى إ ل قوم أ ي ض ا يسموا ببني مره ة بني جشم م ع ا و ي ة وبني سعد بني بكر الذين هم من هوازن أ ر س ل إ ل ي ه م عمر و إ ل ى بني فزار أ ر س ل من أ و بكر و أ ر س ل في ثلاثين راكبه بشيره بن سعد ا ل أ ن ص ا ر ي إ ل ى بني مره و أ ن ه م ذهبوا إ ل ى بني مره وبني مره ب أ ر ض فدك منطقتهم بالقرب من ف د ك التي كان فيها اليهود المهم تعرضت هذه ا ل س ر ي ة لقتال عنيف وصبروا صبرا وصبر قائدهم بشير صبرا عجيبا قتل معظم الذين معه في طريقهم إ ل ى شنو إلى بني مره قتل معظم الذين كانوا معه و ا ل ق ص ة عندها شيء هم اصلا أ استاقوا ا ل إ ب ل وفروا ف أ د ر ك ه م الطلب عند الليل م ج م و ع ة بشير رموا ض ي الله عنه ر هؤلاء بالنبل حتى فني نبلهم فنيه السهام التي شنو التي م ع ه فقتلوا عن آ خ ر ه م فما نجا إ ل ا بشير رضي الله تعالى عنه أ ه ل السير يقولون أ ن كانت في شعبان في من ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة من شنو من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة ا ل م ب ا ر ك ة فنوا عن آ خ ر ه م فارتث في القتلى ارتث يعني, شنو يعني ظنوا انه شنو مع ج م ل ة الجثث فكانه ميت المهم تحامل على جراحه وذهب إ ل ى يهودي في خيبر فبات عنده وتعالج ثم رجع إ ل ى ا ل م د ي ن ة نتج عن هذه ا ل س ر ي ة س ر ي ة أ خ ر ى وهي س ر ي ة غالب ا بن عبد الله ا ل ل ي ف ي رضي الله تعالى عنه أ ر س ل ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اختلف أ ه ل السير بعضهم يقول أ ن ه أ ر س ل ه إ ل ى ا ل م ي ف ع ة وبعضهم يقول أ ن ه أ ر س ل ه إ ل ى بني م ر ة المهم وكانوا ثلاثين و م ئ ة كم م ئ ة وثلاثين من ا ل ص ح ا ب ة الكرام وفيهم أ س ا م ة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هذه ا ل س ر ي ة حصل فيها شيء كان فيها كبار ا ل ص ح ا ب ة كعب بن ع ج ر ة و أ ب و مسعود البدري و أ س ا م ة بن زيد وقائدهم من غالب بن من؟ ابن عبد الله الليثي والراجح أ ن ا كانت في رمضان ل أ ن ه قلنا س ر ي ة بشير كانت وين في شعبان وهذه كانت في شنو في رمضان طيب في هذه ا ل س ر ي ة استطاع هؤلاء أ ن يقضوا على خصومهم التحموا معهم وقامت م ع ر ك ة ش ر س ة قضوا فيها على خصومهم وفيها حمل أ س ا م ة بن زيد رضي الله تعالى بالسيف على مرداس ا بن نهيك الجهني حمل عليه فقال لا إ ل ه إ ل ا الله محمد صلى الله عليه وسلم فوقع عليه أ س ا م ة بالسيف فقتله ولما سئل قال إنما قالها إنما خ وفيها ا ا من ل س ف ف و ي ق ا ل صلى الله عليه ل و س م أشققت عن قلبه كيف بك كيف ي اسامه أ ة إذا إ جاءت لا ل إلا الله تحاج ح عن ص بن ه وفيها ا القيامة أسامة يوم تألم ب زيد وكان لا بد من هذا العتاب اللطيف و إ ن كان قتله مجتهدا لكنها دم والدم عندها في ا ل إ س ل ا م ق ي م ة ب ا ل م ن ا س ب ة وهو جهني قلنا اسم من مرداس ا بن نهيك وهو في ج ه ي ن ة من بني حرقه ة ك يقال مرداس ا بن نهيك الحرقي الجهني وكان حليفا لبني م ر ة و ك ا ن ح ل ي حليفا لبني ف ا ا لمن؟ ل مرة و ق ص ة م ش ه و ر ة هذا وقع في س ر ي ة في سرية غالب ا بن عبد الله ا ل ل ي ف ي في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة في شهر رمضان وكان في ا ل س ر ي ة أ ب و مسعود البدري وكعب بن ع ج ر ة و أ س ا م ة بن زيد وبقيتهم رضي الله تعالى عنهم أ ج م ع ي ن وقيل أ ن ه ا كانت إ ل ى ا ل م ي ف ع ة إ ل ى شنو ا ل م ي ف ع ة وبعضهم قال أ ن ه ا كانت إ ل ى بعض القبائل ا ل أ خ ر ى المهم هذه سرية غالب ابن عبدالله الليثيفي رمضان、طيب. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن قبائل غطفان أو غطفان جمعت جموعا كثيره ة اخوانا الرسول صلى ل ل عليه وسلم أصل مرتاح. الناس جمعوا الجموع جمعوا سمع وسلم أصل الناس يرسل الناس لبني ولبني قبيلة القبائل دين كثيرة كي خيبر في وجم مرتاح مرة هذا فزار سمع أن غطفان فدك تجمع الجموع وتحشد الحشود من أ ج ل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد و ع د ه م عيي بن حصن الفزاري وهم ب ط د من بطون راطفان أ و من القبائل ا ل ق ر ي ب ه من بعضها و ع د ه م على اللقاء وعلى القتال ف أ ر س ل النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد الذي كان في بني مره وقتل جميع أ ص ح ا ب ه أ ر س ل ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ث ل ا ث م ئ ة وهذا يدل على أ ن ا ل أ م ر عظيم أ ر س ل عمر ا ل خ ط ا في ثلاثين صح و أ ر س ل بشير في ج ن و في ثلاثين و أ ر س ل غالبا في م ئ ة وثلاثين و أ ر س ل بشيرا ث ا ن ي ة إ ل ى غ طيفان في ج ن و في ث ل ا ث م ئ ة طيب في هذه ا ل م س أ ل ة وصل م ن ط ق ة تسمى ب م ن ط ق ة اليمن و م ن ط ق ة جبار و التقوا عند م ن ط ق ة تسمى الجناب فر القوم ل أ ن ه كانوا كم ا ل ص ح ا ب ة كانوا كم ثلاثمائه هذا العدد شهد به النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وانتصر على قريش وهم منظمون نصرا مستحقا مؤزرا فهؤلاء فروا فاستاقوا الغنم و ا ل إ ب ل التي عندهم وكان دليلهم في هذه ا ل س ر ي ة حسين بن ن و ي ر ة الذي كان دليل الرسول صلى الى ل عليه وسلم ل ه إ شنو إلى خيبر لو تذكروا رسولا لما ل ل ه جاء إ ل ى خيبر وكان دليله حسيل حسين وقال حسين و له هنا أ ر ب ع ة طرق فقال سمها فسماها سم شنو الطرق طريق كذا وطريق كذا وفي ا ل ن ه ا ي ة ساروا سنه في طريق شنو مرحب فبالتالي كان دليلهم رضي الله تعالى عنه هذا صحابي جليل طيب توجد س ر ي ة أ خ ر ى وهما بعض أ ه ل السير واختلفوا فيها هي س ر ي ة غالب ا بن عبد الله ا ل ل ي ف ي وكان من الذين حكوا ا ل ر و ا ي ة صحابي يسمى جندب ا بن مكيف الجهني ش ه د سنو الرواية قال إ ل ى عرب آ خ ر ي ن من بني الملوح في م ن ط ق ة الكديب د يسألون ن شنو الملوح خرج إ ل ي ه م أ ي ض ا وفي هذه ا ل س ر ي ة حصل شيء عجيب أ ن هؤلاء أ غ ا ر و ا على بني الملوح واستاقوا ما عندهم ولما أ ر ا د و ا أ ن يدركوهم ما استطاعوا فيها ق ص ة ط و ي ل ة جدا لعلي أ ح ك ي جزء منها جندب أو ج ن د بن ا ب م ك ي ث الجهني رضي الله تعالى عنه قال لما أ ر د ن ا أ ن نغير على بن الملوح وكان أ م ي ر ن ا غالب ا بن عبد الله الليثي قال أ م ر ن ي أ ن أ ر ا ق ب القوم قال ف ا ض ج ع ت على بطني على تلم مع سواد الليل خلاص الدنيا المغرب بدأ شنو、مغرب. قال فراى احدهم شيئا والعرب عندهم ذكاء فقال ل م ر أ ت ه الا ترين في على هذا تل سوادا ما كنا نراه أ و ل ا النهار يعني ر ا ح ظ فرق قال نحن عندنا زول بجي ماشي يمرق م ا ب ش و ف ذاته ا ل حصر والله لو جنبيتك الوطن قلمت ا ا انت تعرف ذاته ح ا ج ة لو خدت ا ل ح ا ج ة ج د ي د ة تعرف ذاته أنه خدت و ل ا ولا بيلاحظ زول ن بي ي خاشنه ا م ر ا ل النهار ا ل ش د ما كفي الان الليل الليل دخل وما هذا السواد ثم قال أ ج ر ب ه ف أ خ ر ج سهما من كنانته ورمى به السواد فقال ج ن د ه فوقع في جنبي غير أ ن ي لو تحركت عرف بي فلم أ ت ح ر ك قال فرماني بسهم آ خ ر فغرزه في جنبي قال فلم أ ت ح ر ك فقال ل ا م ر أ ت ه و أ ن ا أ س م ع لو كان شيئا لتحرك ولذلك إ ذ ا غ د ؤ ن ا الصباح فخذي هذه السهام حتى لا تمدغها الكلاب اغدوا اليها بالصباح وخذيها قال فلما مضوا أ خ ر ج ت السهم من جنبي ثم ناموا فغرنا عليهم ل ي ل ا واستاقوا ما عندهم ومضى هؤلاء هذه ا ل س ر ي ة هي س ر ي ة غالب عبدالله م الميفعة يجعلها هي سرية إلى الميفعة التي كان فيها ثلاثين إلى كان وشنوء وبعضهم يجعلها سرية م خ ت ل ف ة لحالها ولكن من المتفق عليه جدا سريه أبي حدر الأسلمي ابو ل ل أ أ س م حدرد ا ل أ س ل م ي اخواننا ق ب ي ل ة أ س ل م لقيها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الطريق في ا ل ه ج ر ة و ع ر ض عليهم الاسلام ف أ س ل م و ا ومن ذلك التاريخ دخل فيهم ا ل إ س ل ا م ولحق معظمهم بعد ن الله سلم ب احد ولذلك منهم ب ر ي د ة ا بن الحصيد ا ل أ س ل م ي ومنهم حدرد ا بن أ ب ي حدرد ا ل أ س ل م ي وهذا و ا ر د ه م ا أ ب و حدرد ا ل أ س ل م ي أ ر س ل ه النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى الغابه ة منطقة كويس س م ا ا الغابة حققتنا زي دي من شمنطقة في, في السودان ا س م ه ا الغابة م ن ط ق ة ا ل غ ا ب ة هي غ ا ب ة بغير غ ا ب ة يعني ليس يطوري ل د و ن غ ا ب ة لكنها تسمى ا ج ن و ب م ن ط ق ة ا ل غ ا ب ة أ ر س ل النبي أ ب ا ح د ر د ا ل أ س ل م ي وفي هذه ا ل س ر ي ة وقعت أ ش ي ا ء ع ج ي ب ة جدا في هذه ا ل س ر ي ة أ ر س ل المسلم ابا ح د ر د ومعه رجلين أ ر س ل ك م ث ل ا ث ة هذه سريه ة و ا ل ل لكن يعني ث ل ا ث ة ا ر س ل و ه م في س ر ي ة ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سمع أ ن رجلا يسمى بقيس ا بن ر ف ا ع ة أ و رفاعه ة رفاع ابن قيس أ ل السير مختلفين يقول لك مثلا بن د ا ا ي ة ل ه ا ي ي ة قيس و ل رجل م ى قيس ابن رفاعة رفاعة ابن النق أو ا بن قيس هذا الرجل ب د أ يجمع الجموع وكان هذا الرجل من أ ص ح ا ب ا ل م ك ا ن ة و أ ر ب ا ب ا ل و ج ا ه ة وهو من بني جشم بن م ع ا و ي ة من هوازن من بني ش ن و أ ر س ل م حدردا مع رجلين فقط ل ي أ ت و ا بالخبر ماذا حصل ذهب ح د ر د فقتل الرجل وجاء قال لي م من ا ل ن ا سكت ي ف الوجه ب ل ارسل ن ما ج ابا حدرد مع رجلين قال ا ت و ن ا بخبر الرجل وفعلا ب د أ يجمع الجموع وكان في منعه و ق ب ي ل ة ك ب ي ر ة لكن كيف قتل هو في منعه قال أ ب و حدرد ل أ ص ح ا ب ه إ ذ ا كبرت وحملت على القوم وشددت فشدوا معي هذا عجيب خلص والله ده عنده ر ج ا ل قلبه ه في بس ا ل ز و ده عنده رجاله في قلبه بس ب ق و ة هذا مدد إ ل ه سبحانه وتعالى وسبحان الله كان على اعتاب عرس تزوج ب ا م ر أ ة ولم يدخل بها, لم يجمع بها. لانه م يجمع ب ه ل أ نقص ماله فجاء إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال له يا رسول الله أ ع ي ن و ن ي قال كم أ ص د ق ت ه ا قال ا لقد كفيتا قال له أ ن ا كان ل ق ي ت م ا بدك مديهم مئتين تندرشم كثيره من الزمان ك ث ي ر ة ح س ا ل ن ا س أ ص ل ا ما موفقين في العرزه كلمه والله في العرزه ما موفقين ياخي ب ي ع ر س و عرس ببزخ ببزخ شديد فقال ل م ا قال له كذا ترك ا ل أ م ر ما عنده شيء يجمع ب أ ه ل ه يعني وقفت عقد وداو ميتين ثاني يبقى ما في ح ا ج ة كويس يبقى داب الهدوم والحاجات الزيده كويس لما خرج إ ل ى م ن ط ق ة الغابه شوفوا رسول ا عم ش ل و لما أ ر س ل ه م أ ع ط ا ه م شارفا عجفاء جابلون ن ا ق ة م ن ت ه ي ة قال لما ركبنا إ ل ا الناس قوموها ابو حيدر ذا ك د ه قال حتى أ ق ا م ه الناس وجعلوا يضربونها لتتحرك بنا وهم ث ل ا ث ة فلما وصلوا إ ل ى م ن ط ق ة ا ل غ ا ب ة قال ك م ن ع لهم وقال ل أ ص ح ا ب ه إ ذ ا كبرت و ش د ت على الناس ف ا ح م ل و ش د و ا معي والله زود عنده رجال في قلب مصر وقلت لك قدر الله أ ن الراعي ت أ خ ر راعي بني جشم بن م ع ا و ي ة ت أ خ ر ومعه م ج م و ع ة من القبائل ورئيسهم رفاعه بن قيس فقال وكان ق فقال قيس د دخل الليل و فارسا مغوارا فقال قيس لافقدن الراعي إ ن ي أ خ ش ى عليه فقال قومه من الفرسان نخرج معك قال والله لا يخرج معي أ ح د قعد كلهم و ب ر ك ا ل قعدوا لان يتنجم نجام منا خ ل ق ما شاف لما خرج ومر بمن بابي حجري فرماه بسهم في قلبه بله ا ل السهم رمضان قلبه الدنيا ليل زودنا ياش كويس ثم قال ق ا لم ل يدع له مجال ليصرخ رماه حصل قبل ما يجعلك وجز ر أ س ه وشال الراس جاب يارسول الله الرسول قال ل ه شوف الخبر وتعالى جاب الراس ذ ا ت وجاء ل ا ل ر س رأس ده ا ل ز و وكب وحمل فر الناس ا ل ق ب ي ل ة الدنيا ليل قالوا لجيش كبير ج ر و ا ف ا س ت ا ق إ ب ل ا لهم كثيره حتى وصل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل م د ي ن ة ف أ ع ط ا ه ث ل ا ث ة عشر ن ا ق ة مش و ب ن ا ق ة ت ع ب ا ن ة إ ل ا ا ل ف ع ر د ف ع هو ب راود ة ل ا ث ه عشر عشان عرز بها قال فجمعت بها ب أ ه ل ي راشد عرز بها تم ع ر س ه بمزاج والموضوع ه ن ا ي جاب الراس أ رسول من ل ك ي ف م ن ه ل أ ن ه جاب الراس الدوا هذه س ر ي ة من السرايا ا ل ن ا د ر من نوادر ما في السير فعلا ثم س ر ي ة أ خ ر ى كان فيها أ ب و حجر د ا ل أ س ل م نفسه هذه ا ل س ر ي ة يقول أ ب و حجر يعني هو الراوي قال خرجنا فيها كل هذه السرايا الغرض منها كسر ش و ك ة ا ل أ ع ر ا ب الذين انتشروا في ا ل ب ا د ي ة وفي مضاربها وكانوا مصدر إ ز ع ا ج وقلق ل د و ل ة الرسول صلى الله عليه وسلم ا ل م ت و ط ض ة ب أ ر ك ا ن ه ا ا ل ق ا ئ م ة بدعائمها ا ل م ؤ س س ة على بنيان صحيح طيب فخرج فيها أ ب و ق ت ا د ة الحارث بن ربيعي رضي الله تعالى عنه ووقعت فيها ق ص ة ع ج ي ب ة هذه السريره ولعلها كانت قريبا من شوال قريبه من شنو من, من شوال طيب ا ل آ ن ب د أ ن ا نقترب من ع م ر ة القضاء طيب قلنا ب أ ن ه وقعت في ق ص ة ع ج ي ب ة محلم ابن ج ث ا م ا بن قيس الليثي محلم احفظوا هذا الاسم محلم ابن ج ث ا م ا بن قيس الليثي كان من ج و ل ة الذين خرجوا مر عليهم رجل اسمه عامر ا بن ا ل أ ط ب ط ا ل أ ش ج ع ي وهم أ ص ل ا خارجي لقتال سلم عليهم عامر ب ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ومضى هو على بعير له متيع أ و على م ت ي ع ة له وكان بينه وبين محلم في ا ل ج ا ه ل ي ة أ م ر فحمل عليه محلم و أ ب ى ب ق ي ة ا ل ص ح ا ب ة أ ن يحملوا عليه ل أ ن ه أ ل ق ى إ ل ي ه م السلام فرماه بسهم أ و ضربه بسيف فقتله و أ خ ذ متاعه وناقته وكان هذا سبب على ر و ا ي ة م خ ت ل ف ة حتى أ و ر د ه ا ابن ماجه في السنن و ك ا د الالباني ض ع ف الحديث أ ن م ح ل م بعد ذلك جاء يستغفر رسول الله فقال له اللهم لا تغفر له ثلاثا فخرج ودمعه يقطر بين معطفيه أ و بين برديه وهو يبكي لكن ا ل ر و ا ي ة ك م ان قال ش ي خ ا العلامة الألباني الرواية وإن كانت عند ابن ماجه في السنن ف إ ن ه ا من الضعيف المهم محلم ا بن ج ث ا م ة ا بن قيس الليثي قتل عامر بن الاضبط ا ل أ ش ج ع بعد أ ن أ ل ق ى ت ح ي ة ا ل إ س ل ا م ف أ ن ز ل الله قوله تعالى في ص و ر ة النساء يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن أ ل ق ى إ ل ي ك م السلام لست مؤمنا تبتغون عرض ا ل ح ي ا ة الدنيا فعند الله مغانم كثيره وذكرهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ونزلت هذه ا ل آ ي ة فيها دليل عظيم و أ م ر عجيب جدا ا ل أ م ر العجيب طبعا الروايات ا ل ص ح ي ح ة التي مال إ ل ي ه ا شيخنا ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله أ ن النبي سلم وداه ا ع ط ا ه د ي ة فقال نعطيكم خمسين ن ا ق ة و إ ذ ا رجعنا إ ل ى ا ل م د ي ن ة خمسين فما زال يلح عليهم حتى قبلوا لا شك أ ن هذا أ م ر شنيع ويا ايها الذين آ م ن و ا إ ذ ا ضربتم في سبيل الله هؤلاء لجهاد خرجوا س ر ي ة ر س م ي ة واعدها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو ا ل إ م ا م وهو رئيس ا ل د و ل ة أ ر س ل ه م ورتبه م ولا ت ق و ل لمن أ ل ق ى إ ل ي ك م السلامه لست مؤمنا تبتغون عرض ا ل ح ي ا ة الدنيا فعند الله مغانم ك ث ي ر ة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ف اذن ن و فتبينوا إ في هذه ا ل س ر ي ة التي شهدها أ ب و حدرد الاسلمي قتل فيها من عامر ا بن ا ل أ ض ب ط ا ل أ ش د ع ي رضي الله تعالى عنه ولعلي أ م ي ر و أ ر ج ح إ ل ى أ ن آ خ ر هذه السرايا كانت س ر ي ة عبد الله بن حذافه السهمي وهذه ا ل س ر ي ة ث ا ب ت ة في الصحيحين يعني روى ق ص ة هذه ا ل س ر ي ة البخاري ورواها مسلم عليهما ل ر ح م ة طيب أ ر س ل عبد الله بن ح ذ ا ف السهمي ولم يكن أ م ي ر ا أ م ر عليهم رجلا من ا ل أ ن ص ا ر لم يذكر واحد من ا ل أ ن ص ا ر قال أ ن ت أ م ي ر و أ م ر ه م أ ن يطيعوه ا ل أ ن ص ا ر أ غ ض ب و ه الناس قاموا شنو زعلوا فجمع حطبا و أ و ق د فيها ناره وقال لهم أ ل م ي أ م ر ك م رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادخلوا هذه النار امير خطير ولعلون النار زعل ز ع ساكت ما عنده دخلوا النار ولعل ن ا ر ق ا لهم استخشوا فيها فجعل ينظر بعضهم الى بعض قادوا ح د ا بعض قالوا وقالوا له ا فهدا ثم تراجع فقال صلى الله عليه وسلم م ق و ل توقفت ه ه ا ل م ش ر خرجوا المعروف ة الطاعة لو دخلوها لو منها ما إنما في ا الأمير دخلوها ما خرجوا منها ل لك لك لو تطيع تطيع والحديث شنو ي الصحيحين كما ل أ س ف لك طيب توقفت عند م س أ ل ة وهي غزوه ذات ا ل ر ق ع رجح الكثير من أ ه ل السير أ ن ه ا كانت في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة و ب ع ض م رجح أ ن في ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة أ ي ض ا في أ ح د ا ث ه ا قبل ع م ر ة ا ل ق ض ي ة لسبب ل أ ن أ ب ا موسى ا ل أ ش ع ر ي شارك فيها و أ ب و موسى إ ن م ا وصل شنو في خيبر تحدثنا أ ن أ ب ا موسى و أ ن أ ص ح ا ب ا ل س ف ي ن ة وصلوا شنو خيبر ومعهم جعفر وكيف أ ن ا ل س ف ي ن ة ا ل ق د ي م من ا ل ح ب ش ة ثم ج ا ء و ا ا ل ق ص ة م ع ر و ف ة لديكم وهم من ا ل أ ش ع ر ي ي ن طيب فبالتالي ا ل أ ش ع ر ي ه م ن ا س ب ة ا ل أ ش ا ع ر أ ص ل ا ل أ ن أ ب و الحسن ا ل أ ش ع ر ي ينتسب إ ل ى ق ب ي ل ة أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي فسموا ب ا ل أ ش ا ع ر ه ا ل أ ش ع ر ي ة ق ب ي ل ة وليس شنو مذهب لكن صار شنو بعد ذلك مذهبا لما نسبت إ ل ى رجل من المذهب و هو أ ب و الحسن ا ل أ ش ع ر ي رحمه الله الذي رجع إ ل ى مذهب اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة المهم قلنا ب أ ن هذا يؤكد خ ل ا ص ة أ ع م ا ل هذه ا ل س ر ي ة أ ن ه ا سميت بذات الرقاع ل أ ن ه م ساروا في حر شديد وجهد مضن حتى تقلمت أ ظ ا ف ر ه م ووضعوا عليها ورق الشجر وكانوا س ت ة كانوا كم؟ ستة هذه تسمى ب غ ز و ة ذات الرقاع وقيل أ ن ه ا كانت بعد خيبر م ب ا ش ر ة في ربيع وكانت من أ ج ل بني أ ن م ا ر أ و من بني ث ع ل ب ة وهم من غطفان توجد غ ز و ة م م ا ث ل ة خرج فيلم ب أ ر ب ع م ا ئ ة من أ ص ح ا ب ه ولذلك أ ر ج ح أ ن التي حضرها أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي ما كانت غ ز و ة كان شنو س ر ي ة وكانوا س ب ع ة أو أو شنو أو ستة لكن ا ل غ ز و ة الحقيقيه ة التي ي خرج ف ا إلى بني انمار خرج في أ ر ب ع م ا ئ ة من شنو من اصحابه صلى الله عليه وسلم أ م ا أ ب و موسى فقد حكى أ ن ه م أ ك ل و ا ورق الشجر حتى تشققت أ ش د ا ق ه م و أ ن ه م كانوا يخرجون جافا كما تخرج العيذ فضلات زيف ض ل ا ت البعير و أ ن ه زودهم بجراب تمر فكان كل واحد منا ي أ ك ل ا ل ت م ر ة ويمص نواتها اليوم كله و إ ن م ا زاده في اليوم ت م ر ة فالتمر وهذه التي يعنيها أ ب و موسى ل أ ن ه قلنا أ ب ا موسى جاء بعد شنو جاء بعد فتح خيبر وقيل ل أ ن ه م ربطوا الخرق على أ ر ج ل ه م المهم هي بعض هذه السرايا على اختلاف بين أ ه ل السير في ترتيب بعضها وفي تقديم بعضها على بعض لكن هذا هو الذي يظهر لنا طيب قلنا عمرة القضاء وتسمى بعمرة قلنا القضاء القصص عمرة وتسمى ل أ ن ه ا جاءت بدل والصحيح في أ ن ه ا تسمى ب ع م ر ة القضاء ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد احسر في ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة في ا ل ح د ي ب ي ة عن دخول م ك ة وعن إ ق ا م ة هذه ا ل ع م ر ة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذي ا ل ق ع د ة وقد عمر عمرته هذه في ذي القعده ة وقد أسلفت من قبل بأن ابن القيم أسلفت بأن ل ل من رحمه ابن ا ذكر ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد أ ح ر م ب أ ر ب ع عمرات بأربع كلهن في أ ش ه ر الحج ع م ر ة ا ل ح د ي ب ي ة ا ل أ و ل ى كانت في ذي القعده ة و ي من ن أشهر س و الحج و ع م ر ة الجعران بعد فتح م ك ة كانت في شنه في ذي ا ل ق ع د ة و ع م ر ة الحجه التي حجها ح ج ة الوداع كانت في شنه في ذي ا ل ح ج ة تقريبا اليوم الرابع من ذي ا ل ح ج ة تقريبا طيب و ع م ر ة القضاء هذه ا ل ر ا ب ع ة كان ت في ا ا ل ق عدد ة كان ع د الذين خرجوا معه أ ل ف ا ن خرج أ ل ف ا ن معهم نساء و أ ط ف ا ل و أ ح ر م و ا من الميقات و أ ر س ل بين يديه محمد بن م س ل م ة فوصل وكانت قريش تنتظره ل أ ن هذه مواعيده ولقي منهم م ج م و ع ة و س أ ل و ا قال بعد يوم ي و ا ف ق ك م ر س و ل صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ووصل النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا إ ل ى شنو إ ل ى ذات المكان وجعل على السلاح معهم سلاح كثير ا ل ا ت ف ا ق ي ة تقول أ ن يدخل كل واحد منهم ومعه سلاحه سلاح المسافر سيف بس ولكنه حمل الرماح والنبال ووضعها خارج م ك ة والا يمكث في م ك ة أ ك ث ر من ث ل ا ث ة أ ي ا م يغادر في اليوم الرابع فجعل على السلاح بشير ا بن سعد ا ل أ ن ص ا ر ي الذي مر علينا في سريته إ ل ى ف د ك إ ل ى بني مره وقتل جميع أ ص ح ا ب ه ونجى رضي الله تعالى عنه وجعله على السلاح وقسمهم ب ا ل م ن ا س ب ة قوم كانوا مع السلاح ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم م ك ة وقريش ينظرون إ ل ي ه م وقفوا وتجمعوا و ب ا ل م ن ا س ب ة قريش أ خ ل ت م ك ة أ ص ل ا أ خ ل و ه قالوا نحن نغني معه خ ذ و ا ل م ك ة مش ث ل ا ث ة يوم خرجوا لهم شنو من م ك ة المهم دخل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ك ة و اتى بالعمره و ا ل ع م ر ة أ ص ل ا طواف بالبيت وسعي بين الصفا و ا ل م ر و ة بعد ا ل إ ح ر ا م ثم حلق أ و تقصير ا ل ع م ر ة تاخذ منزل و كثير ب ا ل م ن ا س ب ة و أ م ر بلال أ ن يؤذن في ا ل ك ع ب ة ولما سمع ب إ ش ا ع ب أ ن ه م يقولون ب أ ن ثم يثرب أ ك ل ت ا ل ص ح ا ب ة وهدتهم أ م ر ه م أ ن ي ط ب ع و ا هو أ ن يخرجوا في أ ث ن ا ء الطواف كتفهم ا ل أ ي م ن و أ ن يرملوا في ا ل أ ش و ا ط الثلاثه فالاطباع ل ا ل كل في الاشواط ا ل ث ث ل الأولى ا إذا ة فرصة يجوك وجدت يعني ط ب ع يخلي يخرج الذراع ط ب ع ا الناس ي ع م ل و ا ش ن و تلقى زول ل حد ما عوده ت ه ي مطلع دراعه بره يزول ف ي ش ن و وحتى القاؤه في الصف والمروه مطلع دراعه ت س أ ل ه تقول له ف ي ش ن و يقول لك ما قالوا يطلعوا ا ل ك ت ف قالوا يطلعوا هناك اشده في الطواف بس في ا ل س ب ع ة أ ش و ا ط ا ل أ و ل ى وليس في كل طواف إ ن م ا في ش ن و في طواف القدوم في كل طواف القدوم إ ل ى يوم الدين صار ح ق م ا ش ر ع ي ة وقد حكى ابن عباس هذا وقد رمل ا ل ص ح ا ب ة و أ ظ ه ر و ا قوته وفي هذا يستفاد شيء يا اخواننا التعامل مع الشائعات مهم في بعض الناس ي ق و ل ط ا ل م ا نحن على حق خلونا نقول هذا أصفح يقوله ه غير صحيح ب ا ل م ن ا س ب ة إ ذ ا كانت ا ل ش ا ئ ع ة م ؤ ث ر ة يتصدى ل ه وهذه ن ق ط ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة ا ل آ ن ك ب ي ر ا ل أ س ا ق ف ه في لندن أ ع ل ن ت عليه حرب إ ع ل ا م ي ة ك ب ي ر ة ماذا قال قال لا بد من تطبيق بعض ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة في ا ل إ س ل ا م ل أ ن فيها ن ج ا ة وفيها خير للبشريه ة الشريعة قاموا جوما يا ما في شيء. كون الناس يشيلوا من الشريعة بعض الأشياء من كون على بعض المتوافقون أخي في شيء الشيء حاجة أحب الحادثة وهذا الإنصاف لقال كلها يا هذا الإسلام تعامل المسلم الإشاعة فيها بشريعة وهو لو وعليه هذه هذه لأخذ يسلم أن أن يعني نستفيد صدق يخشد مع ثم عظم م ك ا ن ة ا ل إ ع ل ا م الرسول لم عمشره ظهر ا كتفه و ر م ل و جكوا ل ن ا س دي ك ب ي ش و ف و ب ع ل م د هذا ع ل ا م إ ع ل ا م تقيل حرب إ ع ل ا م ي ة على قريش وحرب ن ف س ي ة على قريش فبالتالي يعني هذا المقطع من ا ل س ي ر ة أ ظ ن أ ن فيه من المعاني المعاني ا ل ك ث ي ر ة كان عبد الله بن ر و ا ح ه رضي الله عنه يدخل م ك ة في ع م ر ة ا ل ق ض ي ة وهو يقول لقد صدق الله ر س و ل ه خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على ت أ و ي ل ه كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله يا رب إ ن ي مؤمن بقيله أ ع ر ف حق الله في قبوله المهم قال شعر طويل وطبعا الشاعر كان يمثل في الماضي ا ل و س ي ل ة ا ل إ ع ل ا م ي ة ب ا ل ن س ب ة إ ع ل ا م العرب في, شنو؟ أه؟ في الشعر وذلك د ورد م ك ة ب خ ط ة إ ع ل ا م ي ة ع ج ي ب ة الشاعر قدامه يقول في الشعر ومحرمين وبعدين ا ل ع ل ا م ما بيقول بفعل ناس مكه ة د اقتنع عزاته اقتناع شريك ثم أ ب و رافع مولى العباسي بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أ ب و رافع خطب النبي صلى الله عليه وسلم ميمون ميمون بنت الحارث العامريه رضي الله تعالى عنها أ م المؤمنين طبعا أ ه ل السير اختلفوا هل تزوجها وهو محرم ل أ ن ه من محظورات ا ل إ ح ر ا م شنو ان لا يخطب ولا يخطب له و أ ن ل ا ينكح وأن لا ينكح له و أ ن ل ا يباشر نكاحا ولا ان يشهده فكان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الصحيح أ ن ه تزوجها وقد أ ح ل ل ي ليه يا اخوانا ن هو تزوجها في العمره صحيح ليه لكن يا اخوانا ن ق ع د ثلاثه يوم العمره س ا ع ة بس انت ممكن تنتهي من العمره في جنوب لو ا ل ز ح م ة ش د ي د ة ا ل ع م ر بتاخد منك ساعتين بالكثير ب ق ل ت لك كان بيزوج ح ل ل من ا ل ع م ر وطوال شنو خ ط ب بعد ما خطب وجرت المشاورات وكان أ ب و رافع هو الوسيط بينه الله وكانت تحت أ ب و ر ح م ا بن عبد ا ل ع ز ة وقيل كانت تحت س ب ر ا بن أ ب ي ر ح م المهم أ ي ا كان زوجها كانت س ي ب فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وبنى بها بسرف بعد ما تمت ا ل ث ل ا ث ة أ ي ا م جاء حويط بن عبد ا ل ع ز ة إ ل ى علي وقال أ خ ب ر صاحبك ب أ ن أ ي ا م ه قد انتهت ولا الايام انتهت قام وسلم عمل شنو يعني انتهى من العمره ا ل ع م ر ة ت أ خ ذ كم يوم يا أ خ و ا ن ا ساعتين باقي يوم العمره د عمل شنو وكان ابن عباس قال بانه ص ل لم تزوج م ي م و ن ة وهي خالته م ح ر م ة غير أ ن ابن القيم عده من الوهم ل أ ن ه شافه محرم و ا ل ح ك ا ي ة تمت ظن أ ن العريس تمت لانه ا ل م س ا ف ة ق ص ي ر ة يا اخوانا العمر تاخذت ا ن س ا ع ة يطوف سبعه ع ش اشواط بين الكعبة وسبع ع بين الصبغ و ا ل م ر و ه تحرك راسه ا ذ طوالت أ ن ت بتكون شنو؟ أ ح ل ل ت ه ا طيب قام قال لهم لو انتظرتموني ل أ ه ل م ك ة حتى أ و ل م لكم قال لا حاجه لنا في طعامك ما دري الاخذك عليك ان ت ش ا ل ا س م خ د ي ن الناس المسخدف ي لي ن أخوانا أدوب ر ص ا نناشدك بيننا العهد الذي و ب ي ن ك أ ل ا خرجت ل ن ا ه و عهود و رجل م و ا ث ق طيب ي التحليل أخوان ا د لفعله عليه هذا. اراد ل ل والسلام ا هذا أ أ ن ي ت أ ل ف ه م دائر يرغبون لكن الناس ما داخل اي ترغيب أكلنا حتى في بعض الروايات قالوا لا ح ا ج ة ل أ ب ي ط ع ا م ك الطعام عندنا لكننا راقض نجعان نحن اليه قالوا يا اخوان نعمل لكم ولي ما ت أ ك ل و ا قالوا لنا ا ل ك ي ده ما لكن يعني ع ل ي كشف و المجرمين د ي طبعا ديث ص ن ا د ي ذ الكفار ا منهم أ م ا الذين أ س ل م و ا كسهيل بن عمرو رضي الله عنه وغيرهم هؤلاء ما عندهم هذا الامر م ي م و ن ة ب ن ا بها بسرف خارج شنو خارج م ك ة و م ي م و ن ة رضي الله تعالى عنها ا م ر أ ة ع ج ي ب ة طبعا يا اخوان نشوف م ي م و ن ة أ م ه ا هند بنت عوف هند بنت عوف ا ب ن الحارث قيل لم ير اكثر و أ ج ل أ ص ح ا ر ا منها أ ص ح ا ر يعني شنو ن س ا ب ة نسابتا متزوجين بنات الرجال كبار طبعا تزوج العباس ا بن عبد المطلب ب أ م الفضل بنت الحارث ا ل ع ا م ر ي ه اخت ن ي م و ن ه كلهم بنات منه هند وتزوج الوليد ا بن ا ل م غ ي ر ة ب ع ز ة بنت الحارث ا ل ع ا م ر ي ه أ م خالد بن الوليد يعني ي م م و ن خ ا ل د خالد وليد وخالد عبد الله بن عباس لأنه عبدالله العباس بن عباس م ز وعزه بأم الفضل و بنت الحارث جامت منه خالد وليد و س ل م سلمة بنت عميس دي برضو بنت ر ض و ب من؟ بنت هند تزوج بها حمزه بن عبد المطلب و أ س م ا ء بنت عميس ابنتها تزوج بها جعفر بن عبد المطلب و أ ب و بكر الصديق و ع ل د بن ابي طالب أ س م ا ء بنت عميس و س ل م ة بنت عميس ز و ج ة ح م ز ة أ خ و ا ت م ي م و ن ة بنت الحارث و أ خ و ا ت أ م الفضل بنت الحارث و أ خ و ا ت ع ز ة بنت الحارث لكن بتلاقوا في شنو أ م ه شنو أ م ه و ا ح د ة أ م د ي ر كل ه م م ن ه ه ن هندي ذي اي زوج بناته منو ر س ل ن ا زوج و ا ح د ة و أ ب و بكر الصديق الزوج و ا ح د ة وعلم الطالب مزوج وحده و ج ة و ج ح ف ر بن أ ب ي طالب وحمزه بن عبد المطلب والعباسي بن عبد المطلب لانه سابته قالوا مرة زيدي لحد يوم القيامة زيدي لحد عندها رجال نسابته م ا ف ي ه دي حق و ح ف ظ ة د ي ل أ نسابه ن رجال ما شاء الله فهنا حصلت ق ص ة ع ج ي ب ة جدا لما أ ر ا د صلى ا ل ل عليه ه و س ل م أ ن يخرج من م ك ة لحقته بنت ح م ز ة اسمها ع م ا ر ة ولذلك كان ح م ز ة يكنى بشنو ب أ ب ي ع م ا ر ة ع م ا ر ة قالت يا عم يا عم لنسلم فوقف لنسلم ف أ خ ذ ه ا علي واعطاها ل ف ا ط م ة قال لها بنت عمك فعلا هي زي بنت سنو عمه ل أ ن ح م ز ة عم م نو عم, عم ر سلم ف أ خ ذ ت ه ا ف ا ط م ة فجاء جعفر يجري يقول بنت عمي وخالتها تحتي خ ا ل ة م ن ه أ س م ا ء بنت عميس ا ل خ ث ع م ي ة وهي أ خ ت م ي م و ن ة بنت الحارث و أ خ ت س ل م ة بنت عميس كلهم أ خ و ا ت أ م ا و ح د ة وخالتها تحتي وجاء زيد رضي الله عنه بن حارث يقول أ خ ي زيد يقول شنو أ خ ي وكان زيد و ح م ز ة بينهما شنو أ خ و ه شنو أ خ و ه ش ر ي د ة بنت أ خ ي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر وقال إ ن م ا ا ل خ ا ل ة ب م ن ز ل ة ا ل أ م و ل أ ن بين جعفر وبين ع م ا ر ة تحريم مؤقت ل أ ن ه لا يجوز أ ن يجمع بين ا ل م ر أ ة وشنو وخالتها وخالته شنو تحتها ولكنه أ ر ض ى كل واحد ب م ق و ل ة و أ ص ط الحديث في الصحيحين قال لعلي إ ن م ا أ ن ت مني و أ ن ا منك وقال لجعفر أ ش ب ه ت ن ي خلقا وخلقا وقال لزيد أ ن ت أ خ و ن ا ومولانا أ ي واحد أ د ا ه كلام شنو رضاه وقضى وفيها أ ن ا ل خ ا ل ة من اللائي يشرع لهن الحضانه عند غياب من هي أ ح ق منها وهي ا ل أ م و ا ل ج د ة أ م ا ل أ م ا ل أ م و أ م ه ا وبعد تجي شنو الخاله وهي أ و ل ى من العمه ومن شنو ومن غيرها في ح ض ا ن ة الطفل نكون بذلك قد انتهينا من حديثنا عن تقريبا أ ح د ا ث ا ل س ن ة السابعه ة ك ل ا ل أ ن ه رجع من ع م ر ة ا ل ق ض ي ة فوصل ا ل م د ي ن ة في ذي ا ل ح ج ة من ا ل س ن ة السابعه ة السنة, السنة الثامنة بعد دخلت أحداث ذلك من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة على صاحبها أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ز ك ى السلام بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته